ألف لامرا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمن فسوف يعلمون وما أهلكنا من إلا إِلَّا وَلَنَا كِتَابٌ ما مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا جَئْتَنَا بِالْمَلَائِكَةِ إن كنت ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا نظرين إنا نحن نزلنا الذكرى إنا له لحافظون ولقد أرسلنا من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 فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من نظرين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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّسْتُم لَهُ بِرَزْقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِحَةً فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم, فأسقيناكم هو ماء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 سمون واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشر من صلصال من صلصال من حمئ مسنون فاذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدا فسجد الملائكه هذيك كلهم اجنعود الا ابني سابا الا ابني يكون مع الساجدين ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته, خلقته من صلصال من حمى مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيب وإن عليك اللعنان وإن اللعنة الى يوم الدين قال ربي فانظر الى يوم يبعثون قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما اغويتني لازينا لهم, لهم في الارض ولا جميعا الا عبادك منهم المخلصين الا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ ذَٰبٍّ ما في صدورهم من ذل الإخوانا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصاب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور I هُم عَن ضَيْف إِبْرَاهِيم إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَل إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنَّ أم امْسَ نِي الْكِبَر فبِمَا قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا جمعين. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم كرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإن يصادقون فاسري باهلك بقطع من الليل واتبع ادبرهم واتبع ادبرهم ولا يرتفت منكم احد وامضوا حيث تمروا وقضينا الي ذلك الامر ان ندبرها الا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 فين لاعَكَ إنِهُ ن فيِي سَكرَة مع فَقَذَت وَمُ الصَّيحة مشرقين فجَعلَّ غَالم سافِلَ آأَنطَرناعَلَ فجارًا وَأَطرَرنا عَ حجارة مِن سِجيل إ فيِي ذِكَ لآيات مِْمتّمين وَإِن مَا لَ بِسَبلَ مُقم إِ فيِي ذَلِكَ لآلَةَ للِمُؤمنِنين وَإِن كانَ صْحابُ الْأَكَةِ نَظَالِمِين فَ تَظََّ مِن مُم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 فتعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين اسأل انهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين ان كفيك المستهزئين المستهزئين فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, الرحيم ا ل